واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقه فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 نتدارس المقدمة لدروسنا في تفسير كلام ربنا جل وعلا وقلت إن المقدمة تقوم على أمرين الأمر الأول في منزلة كلام الرحمن واثره في عباد الله جل وعلا وقد انتهيت من هذا الأمر والأمر الثاني في الطريقة المثلى القويمة في تفسير الآيات القيمة الحكيمة وهو ما سنتدارسه في هذا الدرس بعون الله جل وعلا اخوة الكرام الطريقة القويمة في تفسير الآيات المحكمة القيمة العظيمة هذه الطريقة تقوم على أمرين اثنين الأمر الأول على التفسير بالمأثور على التفسير بالمنقول والثاني على التفسير بالرأي المقبول المبرور فالطريقة المحكمة لتفسير آيات القرآن إما أن يكون عن طريق النقل وإما أن يكون عن طريق الرأي الحسن أما الطريقة الأولى وهي التفسير بالمأثور فيعنى بها ويراد بها أن ينقل المفسر تفسير الآيات المحكمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن أقوال التابعين الطيبين عليهم رحمة الله جل وعلا فإذا نقل المفسر تفسير آيات القرآن من كتاب الله فسر كلام الله بكلام الله أو فسر كلام الله بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فسر كلام الله جل وعلا بكلام الصحابة رضوان الله عليهم أو فسر كلام الله جل وعلا بكلام الطيبين بكلام التابعين الطيبين عليهم رحمة الله هذه الطريقة بأقسامها الأربع يقال لها تفسير بالمأثور وإنما جعلت الطريقين الآخرين من التفسير بالمأثور وهما ما نقل عن الصحابة وما نقل عن التابعين. لثلاثة أمور معتبرة أولها بعض ما نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم جميعا له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الأمر الثاني ما نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم جميعا مما ليس له حكم المرفوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فالنفس تطمئن إليه والقلب يسكن لقبوله ويميل إلى ذلك ويقدمه على ما سواه والأمر الثالث عمل المفسرين وأئمة الإسلام حيث جعلوا ما نقل عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا من قبيل التفسير بالمأثور، فالإمام السيوطي عليه رحمه الله عندما ألف كتابه العظيم النافع في التفسير بالمأثور وهو المسمى بالدر المنثور في التفسير بالمأثور ولم يرد فيه تفسيرا بالرأي على الإطلاق قصر هذا الكتاب. على تفسير كلام الله جل وعلا بما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وبما نقل عن الصحابة الطيبين وبما نقل عن التابعين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين هذا عمله في تفسيره الدر المنثور في التفسير بالمأثور والكتاب عظيم ونافع جدا وهو في ست مجلدات كبيرة ولو حق قال ربما وصل الكتاب إلى عشرين مجلدا في التفسير بالمأثور المنقول فقط على أقل تقدير الدر المنثور في التفسير بالمأثور وعلى هذا سار بعد ذلك من كتب في التفسير من أئمة المسلمين فالشيخ الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون في الجزء الأول في صفحة اثنتين وخمسين ومئة اعتبر ما نقل عن الصحابة الطيبين وما نقل عن التابعين الطاهرين من طرق التفسير بالمأثور وهكذا احمد امين في كتابه ظهر الاسلام في الجزء الثاني في صفحه سبع وثلاثين وعليه فالتفسير بالمأثور هو ان ينقل المفسر تفسير كلام الله جل وعلا من كلام الله ومن صنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن أقوال التابعين عليهم رحمة الله جل وعلا فليس للمفسر في هذه الطريقة إلا النقل إلا النقل من هذه المصادر الاربعه ولذلك قيل له تفسير بالمأثور من قولك أثرت الحديث اثره إذا ذكرته ورويته عن غيري ومنه قول أبي سفيان والحديث في صحيح البخاري عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام فجمع هرقل منهم من مكة في بلاد الشام جاءوا تجارا إلى بلاد الشام ليسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام فلما اجتمعوا قال لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقلت أبو سفيان أنا فقال قدموه وجعلوا أصحابه وراء ظهره ثم قال هرقل لقوم أبي سفيان إني سائل هذا أي أبا سفيان عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام فإن كذبني فكذبوه فقال أبو سفيان والله لولا أن ياسروا عني كذبا لكذبت عليه أي لا افتريت وقلت فيه ما ليس فيه ياسر ان ينقلوا عني كذبا وتتناقله, وتتناقله الأجيال بأن ابا سفيان كذاب فالكذب من في بني الإنسان ولذلك لن يتكلم إلا بحقيقة الأمر لولا أن يثور عني كذب لكذبت عن فإذا تفسير مأثور أي من قول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم ومن أقوال التابعين عليهم رحمة الله هذه الطرق الأربع للتفسير بالمأثور ينبغي أن نقف عندها لها وقفة يسيرة نوضح فيها هذه الطرق اولا تفسير القرآن بالقرآن هذا أحسن طرق التفسير لأن هذا جار على البدهية المقررة بأن صاحب الكلام أدرى بمراد كلامه وصاحب البيت أدرى بما في بيته واهل مكة أدرى بشعابها وكلام الله جل وعلا أول من يعلم ماذا يراد به المتكلم وهو الله جل وعلا ولذلك إذا وجدنا تفسيرا للقرآن بالقرآن فنعض على ذلك بالنواجز فهذا تفسير لكلام الله بكلام الله ولهذا أمثلة كثيرة من ذلك قول الله جل وعلا في سوره الفرقان انما انزلناه في ليله مباركه هذه الليله التي كثيره الخيرات عظيمه البركات نزلت فيها هذه الايات المحكمات نزل فيها القران العظيم ما هي وفي اي شهر من اشهر السنه هي نقل في ذلك قولا قول مهجور مردود وهو أنها ليلة النصف من شعبان ولم ينقل هذا إلا عن عكرمه من التابعين وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح عليه رحمة الله لكن القول مردود ولم يرد في ليلة النصف من شعبان حديث يسوى سماعه كما قال أئمة الكرام إذا نحن إذا أردنا أن نبين هذه الليلة نأتي لكلام الله هل وضح الله هذه الليلة فلنستعرض آيات القرآن الكريم في بيان هذه الليلة ومتى يقول الله في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هذه البركة التي نزل فيها القرآن أن هذه الليلة مباركة فهي أفضل من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهي أفضل من ألف شهر من بضع وثمانين سنة يتعبد فيها الرجل من الأمم السابقة لقصر أعمال هذه الأمة كما ثبت هذا عن مجاهد رضي الله عنه في موطئ مالك وغيره فإذا الليلة القدر عظيمة البركة ومن بركتها أنها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر يتعبد فيها المكلف من الأمم السابقة فهذه الأم أم أعمارهم أعمارها قصيرة فأعطاهم الله ليلة هي خير من ألف شهر إذا أحيوها كتب لهم ما يزيد على عبادة بضع وثمانين سنة والأجر لنا خيرا من تلك السنوات الكثيرة التي يقومها فرد من الأمم السابقة في عبادة ربه جل وعلا إذن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر ليلة القدر التي لها هذا الشأن في أي شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا تفسير للقرآن بالقرآن فالليلة المباركة التي لم تحدد في أي شهر هي ولم تبين متى تكون في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة بين الله في سورة القدر أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر وليلة القدر التي نزل فيها القرآن هي في شهر رمضان كما قال ربنا الرحمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا تفسير للقرآن بالقرآن ومن ذلك قول الله جل وعلا في سورة الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لطلب تلك الآلهة طريقا إلى الله هذا الطريق الذي يطلبه تلك الآلهة إلى الله ما هو؟ آية القرآن دلت على أن ذلك الطريق محصور في أمرين اثنين كل منهما حق الأمر الأول طلب طريقا لمنازعة الله ولمخاصمته ولقتاله كما قال جل وعلا قل لو كان معه آلهة قل لو كان فيهم لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدَتاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا لحصل النزاع بين تلك الالهه التي تزعمونها مع الله ومع الله كما قال جل وعلا لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فلنازعت تلك الالهه هذا الإله وبالتالي يختل نظام هذا الكون والإحكام الذي فيه دل على أنه إله واحد يسيره ويتصرف فيه قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبيلا إلى منازعته ومخاصمته ومغالبته لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والثاني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا طريقا للتقرب, للتقرب إليه والسعي في خدمته وعبادته لينالوا المنزلة عنده لو كان هناك آلهة كما تزعمون لعبدت تلك الآلهة هذا الإله الحق الذي هو الإله العظيم وهذا أشار ربنا جل وعلا إليه في سورة الإسراء فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله وتزعمونهم أنهم آلهة مع الله من الملائكة والمسيح بن مريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا والآية كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزلت في أناس من العرب من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وعبد وعبد الله وبقي المشركون من العرب على عبادتهم فأنزل الله هذه الايه يعيرهم بها فقال اولئك الذين يدعون يدعونهم من دون الله ويعبدونهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إذن قول الله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا هذا السبيل مفسر في آيات القرآن الكريم بأمرين لابتغوا سبيلا إلى منازعته وبالتالي يفسد هذا الكون لعب لابتغوا سبيلا إلى عبادته والتقرب إليه فكيف تعبدونهم فكيف تعبدونهم من دون الإله الحق فاعبدوا من يعبده من تعبدونه فمن تعبدونه يعبد الله فاعبدوا الله جل وعلا ولا تشركوا به أحدا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ومن ذلك قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة النحل إذا أردت المراد من هذه الآية إذا أردت أن تقرأ وإذا أردت الشروع في القراء فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقال إن الفعل هنا فعل ماضي ورتب الله جل وعلا الجزاء على الشرط فإذا قرأت القرآن وانتهيت استعذ بالله من الشيطان الرجيم كما وهم في ذلك بعض المفسرين وياتينا هذا إن شاء الله عند تفسير آيات الاستعاذة ونسبوا هذا القول إلى بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره رضي الله عنهم بأن الاستعاذة تكون في آخر القراءة لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا انتهيت فاستعذ وهذا الكلام كما قال الإمام أبو بكر بن العرب في أحكام القرآن قال في حق هذا الكلام انتهى العي بقوم إلى أن قالوا إن الاستعاذة بعد القراءة ونسب بعضهم ذلك إلى الإمام مالك والله أعلم بسر هذه الرواية وفقه الإمام مالك وذكاؤه أعلى من أن ينسب إليه ذلك إذا إذا قرأت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تقولون إذا أردت أن تقرأ نقول لهذا نظائر في كلام الله وهذا بينته آيات القرآن يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا جوهركم وأيديكم إلى المرافق الآية إذا قمت إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فتطهروا وليس وهو يصلي يتوضأ هذا بيانته آيات القرآن ووضحت ومن ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين عاملوا إذا نجئتم الرسول فقدموا بين يدي نجواك صدقة أي إذا أردتم مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك قول الله وإذا سألتمه متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أي إذا أردتم سؤالهن لمتاع من أمتعة الدنيا ومتاع البوت فاسألوهن من وراء حجاب إذا أردتم وهنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولهذا أمثلة كثيرة إن شاء الله عندما نتدارس تفسير كلام الله جل وعلا نطبق هذا فنبدأ بتفسير كلام الله بكلام الله فإن وجدنا هذا عضضنا عليه بالنواجذ وإلا انتقلنا إلى الطريقة التي بعدها إخوة الكرام أبرز من عني بهذا النوع من التفسير وهو إيضاح القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن شيخنا المبارك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله ونور الله قبره وجعل قبره روضة من رياض الجنة وغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه العظيم في التفسير المسمى بإضواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن فذكر في مقدمة كتابه وتفسيره في الجزء الأول في صفحة ثلاثة أن أهم المقصود بتفسيره أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن أمران الأمر الأول ايضاح القرآن بالقرآن وصلت حقيقة مسلكا لم يسلكه من قبله من المفسرين بالنسبة التي سلكها كانوا يفسرون كلام الله بكلام الله لكن أحيانا يقتصرون في الإضاح أما هو لا يوجد آية بينت في آية أخرى إلا واستعرض هذا وذكر النظائر التي توضح كلام الله جل وعلا بكلام الله جل وعلا والأمر الثاني والغرض الثاني من تفسيره أنه يبين الأحكام الفقهية الحمد لله يرحمك الله يبين الأحكام الفقهية في تفسير الآيات القرآنية فأهم المقصود بتفسيره أمران تضاح القرآن بالقرآن وبيان الأحكام الفقهية عند الآيات المفسرة التي يوضحها عليه رحمة الله هذا النوع الأول من أنواع التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن والنوع الثاني تفسير القرآن بالسنة إخوة الكرام قبل النوع الثاني أحب أن أبين إلى أنه يدخل في هذا النوع من البيان إضاح القراءات ببعضها فالقراءة مع القراء كالآية مع الآية كما قال أئمتنا فقد يكون المعنى في قراءة من القراءات يحتمل يحتمل لمعنيين ما المراد منهما تأتي قراءة ثانية توضح أن المراد من هذه القراءة من هذه الآية هو المعنى الأول أو الثاني كقول الله جل وعلا في سورة النور ولا يأتليه أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قرأ القراء التسعة العشر باستثناء أبي جعفر يزيد بن القعقاع قارئ المدينة المنورة وشيخ ناف عليهم جميعا رحمة الله قرأ التسع ولا يأت وقرأ أبو جعفر ولا يتألى أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا قولي ولا يأتلي ولا يتألى والقراءتان متواترتان ثابتتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقول الحافظ في الفتح في الجزء الثامن صفحة تسع وثمانين وأربعمائة لا تعرف هذه القراءة عن أهل المدينة وإنما قرأ بها الحسن البصري فقط وهي من الشواد هذا وهم منه غفر الله له ورحمه فالآية ثابتة عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع ولا يتأل فضل قراءة ولا يأتل التي قراءة الجمهور والجم الغفير وقراءة الأكثر تحتمل معنيين تحتمل ولا يأتل من الألية بوزن عطية بمعنى اليمين والحلف والقسم قليل الألا يحافظ اليمينه إذا صدرت منه الألية برة وعليه ولا يأتل اي لا يحلف قولوا الفضل منكم والسعة على أن لا يؤتوا إحسانهم وصدقاتهم ومعروفهم لأولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والآية نازلت في عتاب أبي بكر رضي الله عنه عندما حلف الا ينفق على نصح ابن أثاثة رضي الله عنهم أجمعين وهو ابن, ابن خالته وقد خاض في الإفك رضي الله عنه وغفر له وهو من أهل بدر الكرام رضي الله عنهم أجمعين ولا يأتلي ولا يحلف من الاليه بوزن عطية بمعنى القسم واليمين وتحتمل من الألو بمعنى التقصير ولا يأتلي ولا يقصر في النفقة فاحتملت قراءة الجمهور معنيين لا يأتلي لا يحلف لا يأتلي لا يقصر فأي المعنيين هو المراد قراءة أبي جعفر توضح وترجح معنا من هذا المعنيين لا تحتمل قراءة أبي جعفر غيره ولا يتألى والتالي هو الحلف وهذا الذي صدر من أبي بكر رضي الله عنه عندما حلف ألا ينفق على مصطح بن أساثة فنزلت الآية تعاتبه فقال بلى نحب أن يغفر الله لنا وأعاد نفقته على مصطح ضعف ما كان ينفق عليه رضي الله عنه وأرضاه وهذه كما ثبت في الصحيح مسلم عن عبد الله بن المضارك هي أرجى آية في القرآن العظيم فالذي جرى من مصطح بن أثاثة ذنب عظيم عظيم كبير كبير يتكلم على أمه عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام هي بنت صديق هذه الأمة هي الصديقه الحصان الرزان حبيبة حبيب الله عليه الله والسلام ورضي الله عنها هي قريبته فمصطح عندما تكلم بالإذك ارتكب جنايات عظيمة وابو بكر رضي الله عنه ما قابله بشيء الا انه قال كنت احسن اليس اقطع احساني عنه ولو قطع الاحسان دون جناته من مصطح لما كان عليه له ان شاء ان يحسن فله اجر وان شاء لا يحسن ضاع منه ذلك الاجر لكن الله ما رضي هذا من ابي بكر رضي الله عنه فقال ولا يأتلي ولا يتألأ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فالجزاء جزاء من جنس العمل فإذا غفرت يغفر لك وإذا سامحت يسامحك الله فقال أبو بكر بلا بالنفقة ضعف ما كان ينفق عليه وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن المبارك يقول هذه أحب آية إلي في القرآن لأن الله عندما عاتب عبدا من عباده عندما قطع إحسانه فالمؤمن أيضا يقول لربه يا رب أحسنت إلي في هذه الحياة فكيف تقطع إحسانك عني بعد الممات أنا أحوج إلى الإحسان بعد موتي من الإحسان من إحسانك إلي في حياتي فالشروع ملزم في مذهب النعمان فكيف في كرم الرحمن إذا شرعت في نافلة يجب عليك أن تتمها عند أبي حنيفة وإذا شرعت في إحسان يجب عليك أن تتمه فالله جل وعلا أولى بإتمام المعروف والكرم ولذلك قال أئمتنا فإن قدر الذنب من مسطح يحط قدر, قدر النجم من افقه وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه رضي الله عنه وارضاه إذن ولا يأتلي ولا يتألى والقراءة مع القراءة كالآية مع الآية هذا النوع الأول من أنواع تفسير القرآن بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن والنوع الثاني من أنواع تفسير القرآن بالمأثور تفسير القرآن بالسنة إذا لم تجد إضاحة كلام الله جل وعلا في كلام الله فارجع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالله بعث نبيه ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم وكان يتلو عليهم هذا القرآن ويوضح لهم معانيه عليه صلوات الله وسلامه ولذلك قال الإمام الشافعي كل ما حكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مما فهمه من القرآن ولذلك إذا أعياك طلب التفسير من القرآن فاطلبه من سنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ابن كثير والغرض أنك تطلب تفسير القرآن من القرآن فإن لم تجد ترجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في المسند والسنن بإسناد جيد في حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل قال الإمام ابن كثير والحديث في المسند والسنن بإسناد جيد وهذا في مقدمة تفسير الإمام ابن كثير في الجزء الأول في صفحة ثلاثة وهذا الكلام الذي قاله الإمام ابن كثير مأخوذ من كلام شيخي شيخ الإسلام الإمام بن تيمية وهو موجود في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث عشر في صفحة ثلاث وستين وثلاث مائة يقول هذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وأبو داود في سننه ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ورواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه وقد كتب الامام ابن القيم عليه ما يزيد على صفحه في تحسين هذا الحديث وقبوله واعتماد أئمة الاسلام له في كتابه العظيم اعلام الموقعين ويقال بالهمزة من فوق أعلام الموقعين اعلام الموقعين اعلام الموقعين, إعلام الموقعين الذين يوقعون على رب العالمين يعلمهم وينبههم بالاحتياط وما ينبغي عليهم في فتاويهم أعلام الموقعين المعالم البارزة التي يهتد بها المفتون في أمور الدين إعلام الموقعين أعلام الموقعين يقول في الجزء الأول في صفحة مئتين واثنتين هذا الحديث تلقاه الكافة عن الكافة هذا الحديث تلقاه الكافة عن الكافة وهو حديث عملت به الأمة وأخذت به والإمام ابن العربي عليه رحمة الله في عارضة الاحوذي في الجزء السادس صفحة 72 بعد أن حكى اختلاف العلماء في تصحيح هذا الحديث قال والدين القول بصح بصحته والدين القول بصحته فإنه حديث مشهور والدين القول بصحته فإنه حديث مشهور نعم في الحديث شيء من الكلام على بعض الرواة في الاسناد في جهالة الحارث بن عامر وجهالة أصحاب معاذ وهل يسلم جهالة أصحاب معاذ أم هم من الشهرة بمكان وهذا أعلى مما لو ذكروا كما يقول الإمام ابن القيم هذا مجال بحث لكنني أقول الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول لا يبحث عن إسناده وقد ذكر هذا إمام المحدثين في زمنه الإمام السخوي في الجزء الأول في صفحة 68 و200 فقال إذا تلقت الأمة الحديث الضعيف بالقبول ينزل منزلة المتواتر لأن إجماع الأمة معصوم من الخطأ، ثم نقل عن الشافعي عليه رحمة الله حديث لا وصية لوارث، حديث ضعيف وتلقته الأمة بالقبول ونسخت به مدلول قول الله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فحديث لا وصية لوارث. إن الله أعطى قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث حديث ضعيف تلقته الأمة بالقبول وعملت به ونسخت الوصية للوالدين والأقربين فكل من يرث لا وصية له ولا تصح الوصية له مع أنه ضعيف وهنا حديث معاذ على التسليم بوجود ضعف في إسناده فالأمة تلقته بالقبول وإذا تلقت الأمة حديثا بالقبول ينزل منزلة المتواتر ولذلك قال شيخنا عليه رحمة الله في مذكرته في أصول الفقه في صفحة ثلاث وثلاثين هذا حديث مشهور ومثله لا يحتاج للبحث عن اسناده وإن كان فيه ضعف أي تكلم في إسناد وفيه ضعف هذا مثله لا يحتاج للبحث عن إسناد حديث مشهور وتلقته الأمة بالقبول إذا نطلب تفسير كلام الله جل وعلا من كلام الله فإذا لم نجده نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنطلب تفسير القرآن من السنة وما ثبت في حديث معاذ ثبت مدلوله من كلام ابن مسعود وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم في سنن النسائي والبيهقي ومن كلام أبي بكر في سنن البيهقي ففي سنن النسائي في الجزء الثامن صفحة مئتين وثلاثة في سنن النسائي في كتاب القضاء باب القضاء باتفاق أهل العلم القضاء باتفاق أهل العلم وفيه في هذا الحديث والإسناد هذا المكان سئل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأكثر عليه في السؤال فقال قد مضى علينا زمان وما كنا نفتي ولسنا بأهل للفتيا والقضاء حتى صرنا إلى ما ترون فمن جاءه قضاء وعرض عليه مسألة فليقضي بما في كتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد القضاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فليقضي بما قضى به الصالحون ولا يقول إني أخاف إني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات قال أبو عبد الرحمن الإمام النسائي عليه رحمة الله هذا حديث جيد جيد ومثل هذا قال أيضا عمر رضي الله عنه كما في سنن النسائي والبيهقي عندما كتب له أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميع يسأله فقال له قضي بما في كتاب الله فإن لم تجد فاقضي بما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد فاقضي بما قضى به الصالحون فإن لم تجد فإن شئت فتقدم أي اجتهد وإن شئت فتأخر ولا أرى إلا التأخر خيرا لك أي أحجم وسأل أهل العلم ولا تتجرأ بنفسك على الفتية والاجتهاد حتى تأخذ رأي أهل الخير والصلاح فإذا وجدت قضاء في كتاب الله فاقض به في سنة رسول الله عليه الصلاة فاقض به قضى به الصالحون قبلك فاقض به لم تجد إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك فمدلول حديث معاذ من كلام ابن مسعود وعمر وابي بكر رضي الله عنهم اجمعين اخوة الكرام نحو الطريق الثاني من تفسير القرآن بيمأثور وهو تفسير القرآن بالسنة ينبغي ان نحذر التعويل على ما لا اصل له وعلى ما لم يثبت من مما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع على نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيره لا سيما في التفسير ولذلك ثبت عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال ثلاثة كتب ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي التفسير, التفسير والملاحم والمغازي الغالب على هذه الكتب كما قال أئمة الإسلام الغالب عليها الإرسال وعدم الاتصال والضعيف التفسير والملاحم والمغازي الملاحم ما يتعلق بأمور الفتن والأمور التي ستقع والمغازي ما وقع في الأمر الأول فينقل بلا إسناد ويتساهل فيه وهكذا التفسير قال الإمام ابن حجر في مقدمة لسان المزال وينبغي أن يضاف إليها الفضائل كتب الفضائل ثم قال فهذه أودية الحديث الضعيفة التفسير والفضائل والملاحم والمغازي فانتبه وحذار حذار أن تأخذ بما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير كلام الرحمن فلا بد من أن تعول على أثر صحيح ثابت تداولته الامه وأخذ به في تفسير كلام الله جل وعلا اخوتي الكرام لهذا النوع من التفسير نماذج نذكر بعضها في هذا الدرس قال الله جل وعلا في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الظلم يشمل كل معصية ولذلك لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين قل لما نزل قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول, يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه والله شرط الأمن والاهتداء الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا بعدم خلط الإيمان بشيء من الظلم وكل معصية ظلم تجاوز الإنسان الحدود الشرعية ووضع الأمر في غير موضعه وغير نصابه فإذا لا يحصل له اهتداء في الدنيا ولا أمن في الآخرة إذا خلطوا إيمانهم بشيء من المعاصي ومن ينفك عن معصيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الحمد لله يرحمك الله شق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أينا لا يظلم نفسه فقال ليس بالذي فعلون ليس المراد من الظلم مطلق المعاصي لا إنما المراد من الظلم الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وعليه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغل اي لم يخلطوا إيمانهم بشرك وحدوا الله جل وعلا توحيدا حقيقيا أما أن الجبلة البشرية الطبيعة الانسانيه تنفك عن معصية فهيهات هيهات يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم مؤمن لا يخلط إيمانه بهفوة وبتقصير هذا لا يمكن أن يوجد هذا لعله يوجد في الملأ الأعلى في حال الكرام الكاتبين الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون أما هذا البشر الذي فيه ما فيه من أمور الغضب والغفلة والشهوة والسهو والنسيان وغير ذلك يقع يقع في هفوات وزلات فإذا سلم من الشرك فليحمد الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم على اهتداء في هذه الحياة الدنيا ففسرت الأفراد فخص هذا العموم بنوع من أفراده وهو الشرك إن الشرك لظلم عظيم ليس المراد بالظلم ما تعنونه وتفهمونه مطلق المعاصي إنما المراد من الشرك الشرك ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين في سنن الترمذي وأبي داود والحديث في مسند الإمام أحمد عن ابن أبي المليكة من أئمة التابعين قال كانت أمنا عائشة ورضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه رضي الله عنها وارضاها وأكرم بها من أم واعية صالحة قانتة طيبة تقول أمنا عائشة فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب وفي رواية من حوسب هلك فقالت أمنا عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله في كتابه فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأنت يحاسب وانت تقول من حوسب هلك من نوقش الحساب عذب فقال يا عائشه إنما ذلك الأرض الحساب اليسير وعرض الصحف على العامل فقط دون أن يحاسبه الله ودون أن يناقشه إنما ذلك العرض لكن من حوسب عذب ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بعرض الكتاب عليه يعرض عليه ثم لا يناقش ولا يحاسب ولا يجادل ويقال له عبدي ستردك في الدنيا وستردك في الآخر هذا هو حساب اليسير لكن من حسبه الله وناقشه وجرى بينه وبين عبده مجادلة هلك العبد وعذب ولا من حوسب عذب من نوقش الحساب عذب من حوسب هلك والحساب اليسير في قول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو العرض وهكذا قبل الله جل وعلا في صورة الزلزل والزلزال يومئذ تحدث اخبارها. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أخبارها التي تتحدث بها الأرض ما هذه الأخبار التي تتحدث بها الأرض يوم القيامة والحديث ثابت في مسند الإمام أحمد والترمذي ومستدرك الحاكم وهو بسند حسن قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أخبارها قال أن تشهد على ابن آدم بما عمل على ظاهرها من خير أو شر أن تشهد على ابن آدم بما عمل على ظاهرها من خير وشر سبحان الله الجوارح تشهد؟ والارض تشهد العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود هل يستطيع جهود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود الجوارح تشهد والبقعة التي عصيت الله عليها تشهد عليك والبقعة التي أطاعت الله فيها تشهد لك هذه الأخبار تحدث بها الأرض يوم القيامة يومئذ تحدث أخبارها ما أخبارها أن تشهد على ابن آدم بما عمل على ظهرها من خير أو شر وهكذا قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ما السبيل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ما السبيل الذي إذا استطاعه الإنسان واجب عليه الحج والحديث ثابت في سنن الترمذي وابن ماجه والسنن البيهقي والدارقطني ومستدرك الحاكم بسند صحيح لكثرة طرقه وشواهده قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان الذي يظهر أن الحديث ثابت لكثرة طرقه وقال الامام الشوكاني في ليل الاوطار ولا يخفى ان كثرة هذه الطرق تفيد ثبوت الحديث والحديث ثابت عن ثمانية من الصحابة الكرام عن علي وابن عمر وابن عباس وانس وابن عمرو وابن مسعود وجابر بن عبد الله وامنا عائشه رضي الله عنهم اجمعين قالوا ما السبيل قال الزاد والراحله فاذا ملك زادا وراحله فاضلتين عن حوائجه الاصليه وجب عليه ان يذهب الى الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولذلك إذا لم يملك الزاد والراحل الزاد وأجرة الطريق ونفقة عيالي فلا يجب عليه الحج وبهذا قال الأئمة الثلاثة الحنفية والشافية والحنابلة والإمام مالك عليه رحمة الله اعتبر تفسير النبي عليه الصلاة والسلام من باب التفسير بالأمر الغالب ولذلك يجب الحج عند الإمام مالك على المسلم إذا كان مكلفا ولم يملك زادا وراحلا ولم يملك زادا وراحلة وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام يقول جرى هذا على حسب الأغلب لأن غالب الحجاج آفاقيون وإذا كانوا من بلاد بعيدة فسيتكلفون المشي على أرجلهم وفي الغالب يشق عليهم فإذا كان يشق عليهم فلا بد إذا من زاد أما من تمكن من الحج لقرب المكان كما لو كان من أهل المدينة المنورة أو من بلاد الشام مثلا ماشيا على رجليه والطريق يأخذ منه مدة أسبوع ليس كما هو الحال من بلاد المغرب كان شيخنا عليه رحمة الله يقول إذا إذا عيدوا عيد الأضحى في بلاد موريتانيا التي يشنقيط يخرجون إلى الحج فيلقون في الطريق سنة كاملة حتى يدرك, يدرك عيد الأضحى في السنة الآتية في بلاد الحجاز في مكة المكرم سنة كاملة فهذا يشق عليه أن يمشي على رجليه فغالب الحجاج أفقيون ولذلك إذا كانت المسافات بعيدة فلا بد من زاد وراحل لكن إذا كانت المسافة قريبة وبإمكانه أن يمشي على رجليه فوجب عليه أن يحج وان لم يملك زادا ولا راحله لأن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام جرى على الأمر الغالب وإذا جرى على الأمر الغالب فليس له مفهوم مخالفة أي لا يفهم منه أنه إذا لم يملك زادا وراحلا لا يجب عليه الحج هذا كقول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالربيبة بنت الزوجة تحرم عليك سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك إذا لما هذا القيد قال إمتنا أغلبي لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع الزوجة في حجرك وفي بيتك لكن لو تزوجت مرأة ولها بنت ولم ترها ولم تربى في حجرك يحرم عليك ان تجمع بين المرأة وابنتها فلا يجوز اذا لم قال الله في حجوركم قالوا هذا قيد اغلبي الغالب الربيبة تكون في حجر الزود ولذلك ليس له مفهوم مخالفة اي ان كانت في حجرك تحرم عليك وان لم تكن في حجرك تحرم عليك وهنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الزاد والراحل هذا باعتبار الأمر الغالب ولذلك قال الإمام مالك عليه رحمة الله إذا أمكانه أن يحج على رجليه وجب عليه ذلك فإذا لم يمكن وكان, وكان من بلاد بعيدة ويصعب عليه أن يحج على رجليه فهناك بد من زاد وراحل أما إذا أمكانه المشي وجب عليه وإن لم يكن عنده زاد يقول له حالته فإن كان من أهل المرؤات الذين يصعب عليهم أن يعملوا في كل منطقة يذهبون إليها فلا يجب عليه حتى يجد زاده وإن لم يكن من أهل المرؤات واحد عادي وليس عنده نفقه وعنده القدرة أن يمشي على رجليه فيجب عليه أن يمشي وأن يشتغل في كل بلدة يصل إليها ليحصل قوته ليؤدي هذه الفريضة التي أوجبها الله عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هو الزاد والراحله هل هذا التفسير أغلبي أو لبيان شرط وجوب الحج اختلف الأئمة في ذلك بعد اتفاقهم على ثبوت هذا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا هذا من أنواع تفسير القرآن بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا الطريق الثاني من طرق التفسير بالمأثوع والطريق الثالث تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فهذا أيضا يأتي في المرتبة الثالثة فالصحابة أكثرهم عرب خلص والقرآن نزل بلسان عربي مبين فيفهمون المراد من كلام الله جل وعلا على حسب لغتهم وهم حضروا وقائع التنزيل وشاهدوا أسباب نزول الآيات الكريمات فيعرفون ماذا يراد بتلك الآيات وماذا يعنى بها ثم لهم من الفهم ورسوخ القدم في الدين ما ليس لغيرهم فكلامهم يقدم على كلام من بعدهم ولا شك لهذه الاعتبارات الثلاثة رضوان الله عليهم أكثرهم عرب خلص شاهدوا نزول القرآن لهم من الفهم في دين الرحمن والمنزل ما ليس لغيرهم فكلامهم يقدم على كلام من بعدهم وأقوال الصحابة في تفسير كلام الله جل وعلا أقوالهم لها حالة الحالة الأولى أن يكون لأقوالهم, أن يكون لأقوالهم حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك يكون إذا قال الصحابي قولا في تفسير كلام الله وهذا القول لا يدرك بالرأي وليس طريقه اللغة وليس مأخوذا عن أخبار أهل الكتاب إذا كان ذلك الصحابي يأخذ عنهم كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابه أجمعين فإذا قال الصحابي قولا في تفسير الله ذلك القول لا يدرك بالرأي وليس طريقه اللغة وليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب إذا كان ذلك الخبر يحتمل أخذه عنهم فهذه فإذا, فإذا خلع عن هذه الأمور فلقول الصحابي في تفسير كلام الله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في تفسير الآية وهذا ما أشار إليه أئمتنا عليهم رحمة الله بلا خلاف بينهم يقول الشيخ عبد الرحيم ابن حسين الأثر في الألفية الشهيرة بألفية الإمام العراقي عليه رحمة الله وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا أي لا يمكن أن يكون ذلك القول مصدره الاجتهاد ولا اللغة ولا الأخذ عن أهل الكتاب إن كان الصحابي معروفا بالأخذ عنه حكمه الرفع على ما قال في المحصول كتاب في أصول الفقه للإمام الرازي نحو من أتى فالحاكم الرفعا لهذا أثبت من أتى أي من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام الأثر مروي عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه في هذه الرواية من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام هذا الأثر موقوف من ناحية اللفظ لكنه مرفوع من ناحية الحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابي لا يمكن أن يقول هذا الحكم في دين الله عن طريق رأيه وهواه واجتهاده هذا مأخوذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما صرح بإضافة هذا الكلام إليه وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى أي من أتى كاهنا أو عرافة كلام ابن مسعود نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت, فالحاكم الرفع لهذا أثبت أي جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إذا قال الصحابي قولا لا يدرك بالراي له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إخوة الكرام وهذا الأثر الذي ثبت موقوفا عن ابن مسعود رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريره مرفوعا صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام والأثر رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ من اتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين ليلة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة هذه رواية مسلم والرواية الأولى كما قلت رواية الإمام أحمد عن أبي هريرة وعن الحسن وهي موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين فإذا إذا قال الصحابي قولا لا يدرك بالرأي له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثال هذا في تفسير كلام الله ما ثبت في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل مرأته من دبورها في قبلها جاء الولد أحول أي أن يجامعها من ورائها بشرط أن يكون الإلاج والإدخال في القبل الذي أحل الله الجماع فيه إذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله جل وعلا نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم فهذا الأثر الثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في سبب مزول هذه الايه هو حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدرك بالرأي كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله هذه الايه ردا عليهم فإذا هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نزلت هذه الآية للرد على اليهود الذين يقولون إذا جامع الرجل امرأته من ورائها بشرط أن يكون الجماع في قبول يأتي الولد أحوال هم يكذبون في ذلك ولا حرج أن يأتي الإنسان زوجته على أي جهة كانت بشرط أن يقع العلاج والإدخال في القبول الذي أحل الله جل وعلا الجماع فيه فهذا هو موضع البذر وهذا هو موضع الزرع نساؤكم حرث لكم وأما الدبر فليس هو بموضع الزرع ولا إخراج الذرية التي تعبد رب البرية فمحرم الوطء فيه باتفاق وملعون من فعل ذلك كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو اللوطية الصغرى وإذا فعل الإنسان هذا بزوجه ورفعت أمره إلى الحاكم يستتيبه فإن تاب وإلا يفرق بينه وبين زوجه وإذا أعلن توبته ثم عاد إلى ذلك يفرق القاضي والحاكم بينهما رغم أنفه فإذا هذا الأثر الثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده لأبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا لواحة للبشر عليها تسعة عشر في سورة المدثر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 عشر في وليس كذلك فقال أبو هريرة رضي الله عنه لواحة للبشر في تفسير لواحة لواحة للبشر أي تلوح لهم وتلوح وتظهر لهم وتتراء لهم وتخيفهم وتفزعهم وتفعل وتفعل بهم يقول تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لهم لحما على عظل إلا القته على العراقيب وهي جمع عرقوب العصب الغليظ الذي يكون فوق العقب ويمسك القدم العراقيب العصب الغليظ ويل للعراقيب من النار في مؤخرة الرجل عصب غليظ عرقوب تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفها فلا تترك لهم لحما على عظم إلا ألقته على العراقيب، أي تسقط لحمهم ويبقى هيكل عظمي فقط وتلك العظام تسقط على أرجلهم وعلى عراقينهم هذا التفسير الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يمكن أن يقال من قبل الرأي ويتعلق يتعلق بأمر مغيب بأمور يوم القيامة وما يكون فيها وهي غيب. قال ابو هريره رضي الله عنه ما اخذ هذا عن اهل الكتاب ولا يمكن ان أخذ هذا منهم ولم يعرف بالاخذ عنهم هل قال هذا من طريق رايه واجتهاده لا الكلام في امور الغيبيات عن طريق الراي بدعه ضلاله وليس في الصحابه مبتدع رضوان الله عليهم اذا من أين لابو هريره هذا الكلام تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما صرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لواحة لو للبشر تلوح لهم وتلفحهم تلك اللفحة فلا تترك لهم لحما على عظم إلا ألقته على العراقيب. هذا تفسير له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فهو ملحق بالطريق الثاني من أنواع التفسير بالماثور والنوع الثاني من تفسير الصحابة مما له حكم الوقف عليهم وليس له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وذلك إذا قال الصحابي قولا عن طريق الاجتهاد والاستنباط أو عن طريق تفسير الكلام حسب مدلولات اللغة أو أخذ شيئا من أخبار أهل الكتاب في إضاح بعض الأمور السابقة عنهم كما فعل عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين فكان أصاب يوم يرموك زاملتين من أهل الكتاب وكان يحدث بما فيهما من الأمور التي وقعت للأنبياء السابقين والأمم السابقة ويدخل هذا في تفسير كلام لأفي ضاحة تفصيل بعض ما جرى للأنبياء مع أممهم فإذا جرى هذا فهذا ليس له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فهو موقوف عليهم من أقوالهم مثال هذا ما رواه الطبري في تفسيره عن علي رضي الله عنه في تفسير قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فقال هم القسيسون القسيسون وهم علماء النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في هذه الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع هذا القسيس الذي هو ضال مضل يزعم أنه يتقرب إلى الله بحب عيسى وأن عيسى ابنا لله وما شاكل هذا هذا هو أخسر الناس عملا يظن أنه على شيء وهو على ضلال ويظن أن عمله مقبول وهو عليه مردود يقول علي هم القسيسون وثبت في تفسير الطبري ومستدرك الحاكم عن سعد بن أبي وقاص مثل هذا فقال القسيسون وثبت في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين أنه قال هم اليهود والنصارى عمم عم عم في هذا القول هناك قسسون فقط علماء النصارى وهنا فرقتان ملعونتان يهود ونصارى ثابت في صحيح البخاري عن سعد الأخسرون أعمال اليهود والنصارى هذا التفسير ليس له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لأن هذا من باب ما يدخل في هذه الآية وما تشمله هذه الآية فالآية تشمل القسسين تشمل اليهود تشمل النصارى أقول تشمل المنافقين والمبتدعين والضالين في هذه الأمة أيضا ولفظها عام ولذلك قال الإمام ابن كثير في تفسير عند هذه الآية في الجزء الثالث صفحة سبع ومئة الآية عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية أنه مصيب وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود عام في اليهود والنصارى في القسيسين في المنافقين في المبتدعين كل هؤلاء يشملهم قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا الطريق الثالث من طرق تفسيري القرآن بالمأثور والطريق الرابع تفسير القرآن بكلام التابعين الطيبين عليهم رحمة رب العالمين أقوال التابعين في التفسير لها ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يجمعوا على قول في تفسير آية من الآيات فلا بد من الأخذ بهذا القول محل الإجماع والله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة ولا على خطا، وهل لهذا مثال لهذا أمثلة كثيرة من ذلك ما ثبت عن الإمام الأوزاعي بسند صحيح أنه قال كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان حتى عن سفيان الثور وغيره في تفسير قول الله وهو معكم أينما كنتم بعلمه معية الله العام وهو معكم أينما كنتم اعلمه في كل مكان المراد من المعية معية العلم والإحاطة طلاع والرقابة وعدم خفاء شيء عن الله جل وعلا لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بأي شيء بعلمه وطلاعه ولا خمسة إلا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بعلمه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هذا التأويل أجمع عليه التابعون وأن تفسير المعية هنا معية علم وإحاطة واطلاع فالأوزع يقول كنا نقول والتابعون متوافرون الله فوق عرشه سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان فايات المعية العامة معية علم وإحاطة واطلاع ومراقبة وليست بمعية ذاتية فيستحيل أن يكون الخالق في شيء من مخلوقاته كما يستحيل أن تكون المخلوقات في شيء من ذات الخالق سبحانه وتعالى وأفضل ما قيل وأحسن ما قيل في بيان حقيقة التوحيد افراد الحادث عن القديم والحدوث عن القدم والمفاصلة بينهما فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تكون ذات الخالق في شيء من المخلوقات ولا أن تكون المخلوقات في شيء من ذات الخالق إذا ما المراد بالمعية ماية علما وإحاطة وهذه المعية العامة وأما المعية الخاصة فأجمع السلف على أن المراد منها معية نصر وتأييد وتوفيق ورعاية وحفظ وكلاءه وعناية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا إن معي ربي سيهدين ليست المعية هنا هي المعية في قول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فبنس يمتاز المؤمن عن الكافر اذا إذا كانت معيته لنبي عليه الصلاة والسلام كمعيته لعدوه ابي جهل وغيره فما ميزة النبي عليه الصلاة والسلام على غير حتى يقول إن الله معنا معنا بنصره وتأييده وتوفيقه ورعايته وحفظه وكلاءته ومعونته هناك معي عام بعلم واحاطتي واطلاعي ورقابتي سبحانه وتعالى إذا هنا تفسير أجمع عليه التابعون فلا بد من الأخذ به. ومخالفه هذا هو عين الضلال الرحمن على العرش استوى على كما ثبت هذا عن التابعين سبحان عن رضي الله عنهم آيات المعيه وهو معكم اينما كنت بعلمه كنا نقول والتابعون متوافرون الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى هذا نوع من انواع التفسير إذا وجدته فعض عليه بالنواجد وحذار حذار من تركه فلا يتركه إلا من كان ضالا وغضب الله عليه لأن مخالف الإجماع ضال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا النوع الثاني من أنواع التفسير المنقول عن التابعين أن يكون تفسير منقول عن التابعين ولا إجماع عليه ما حصل هناك إجماع ونقل واتفاق عليه قال بعض التابعين قولا في تفسير كلام الله لكن ذلك القول له الحالات التي قيلت في تفسير الصحابة في الحالة الأولى ذلك القول لا يدرك بالرأي وليس طريقه اللغة ولم يؤخذ عن أهل الكتاب إذا كان يمكن أخذ ذلك الخبر عن أهل الكتاب فتابعي قال قولا في تفسير كلام الله لا يمكن أن يكون ذلك القول مصدره الرأي فليس باجتهاده ولا عن طريق اللغة ولم ياخذه عن أهل الكتاب إذا كان يحتمل أخذ ذلك الخبر عن أهل الكتاب فهنا له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لكن يختلف هذا عن حكم مرفوع الصحابة مرفوع الصحابة حكما متصل ومرفوع التابعين حكما مرسل فنقول لقول التابعي إذا صدر منه قول في تفسير كلام الله ولا يدرك بالرأي فله حكم الرفع المرسل الى النبي عليه الصلاة والسلام هل نحتج به نقول لهذا المرفوع المرسل حالتان الحالة الاولى ان يتعزز ويتقوى بمرسل اخر فيوافقه تابعي اخر على هذا القول او ان يتقوى بحديث مسند مروي عن الصحابة وله حكم الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام ففي هاتين الحالتين نقبل قول التابعي في تفسير كلام الله القوي سبحانه وتعالى بلا خلاف بين أئمة الإسلام أئمة تفسير القرآن قال التابعي قولا لا يدرك بالراي له حكم الرفع مرسل نقبله إذا تعزز بمرسل آخر او وافقه حديث مسند هذه الحالة الأولى فإذا تقوى مرسل التابعي بمرسل آخر يقبل لأن الضعيف بغير سبب انحرام العدالة وضياعها إذا جاء من طريق آخر يرتفع لدرجة الحسن لغيره فيقبل لكن الضعيف الذي لا ينجبر هو الذي سبب ضعفه فقدان العدالة فذاك لا لا ينجبر بحال اما الضعيف بسبب, بسبب خفة ضبط او بسبب كما هنا عدم اتصال جاء من طريق اخر فيزول ما في هذا الطريق من ضعف لان الضعيفين يعدلان قويا مرسل تعزز بمرسل او شهد له مسند يقبل هنا كلام التابعي في تفسير كلام الله جل وعلا ولذلك يقول الإمام عبد الرحيم ابن الحسين الأثر في ألفيته الشهيرة فإن قال يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا ألا ترى المرسل ألا ترى المرسلة حيث ارسل أو اسند كما يجيء اعتضدا. ألا ترى المرسل حيث أرسل؟ ألا ترى المرسل حيث أسندا؟ أي جاء من طريق مسن. أو أرسل؟ أي جاء من طريق آخر مرسل. ألا ترى المرسل حيث أسندا؟ أو أرسل كما يجيء اعتضدا. فالضعيف بغير انخرام العدالة وضيعها يتقوى إذا جاء من طريق آخر. وهنا مرسل التابع ضعيف. فإذا تعزز بمرسل آخر نقبله تعزز بمسند نقبله وهناك شرط آخر يقبل فيه قول التابعي الذي له حكم الرفع إذا كان قائل هذا التفسير من أئمة التابعين الذين تلقوا تفسيرهم عن الصحابة كسعيد بن جبير عندما تلقى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فكونه تلقى غالب تفسيره عن الصحابة فعندما يقول قولا لا يدرك بالرأي عندنا ما يشعر بأن هذا القول مأخوذ عن شيخه الصحابي وبما أنه لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقبل فإذا كان القائل من أئمة التفسير من التابعين الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة هذا لا يحتاج إلى تعزز بمرسل آخر أو بمسند يأتي من طريق آخر هذه الحالة الأولى لكلام التابعين في تفسير كلام رب العالمين إذا كانت كلامهم تفسيرهم لا يدرك بالرأي فإذا لم يتعزز بمرسل وما كان قائل التفسير من ائمه التفسير الذين اخذوا تفسيرهم عن الصحابة هل نحتج بتفسيره وبقوله ام لا وقلنا له حكم الرافع الى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مرسل فذهب الائمه الثلاثة الى الاحتجاج بخبر التابعي اذا كان مرسل ابو حنيفة ومالك والامام احمد والامام الشافعي ما قبل مرسل التابعي الا بشروط كما تقدم ان يكون متعززا بمرسل آخر أن يشهد له مسند وما شكل هذا كما تقدم أما الأئمة الثلاثة فاحتج به دون أن يأتي له طريق آخر ولذلك يقول الإمام عبد الرحيم ابن الحسين أثر عليه رحمة الله واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا أي بالحديث المرسل ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد ومسلم صدر الكتاب الصلاة عندما قال في مقدمة صحيح المرسل في قولنا وقول أهل العلم ليس بحجه وصاحب التمهيد عنهم نقله أي نقله عن أئمة الحديث بأن المرسل في هذه الحالة لا يقبل الحالة الثالثة من أقوال التابعين أن يكون قول التابعي ليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالحالة الثانية من أقوال الصحابة فهذا الذي هو قول له ليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل نعول عليه أم لا تقدم معنا أن قول الصحابي نعول عليه وإلا لم يكن له حكم الرفع وأما هذا فجارى حول كلام التابعين في تفسير كلام رب العالمين إذا لم يكن لكلامهم حكم الرفع خلاف على قولين القول الأول نعول عليه وذهب إلى هذا سفيان الثوري وغيره كان يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وبعض أئمة الإسلام قالوا لا نعول على ما جاء عن التابعين في تفسير كلام رب العالمين مما هو موقوف عليهم وليس له حكم الرفع قال شعبة بن الحجاج اقوال التابعين ليست حجة في الفروع فكيف تكون حجة في التفسير قال الإمام بن كثير عليه رحمة الله يعني لا تكون حجة على من خالفهم وعند ذلك يرجع علماء الإسلام إلى نغة العرب وإلى عمومات القرآن لبيان المراد من كلام الرحمن جل وعلا هذه هي طرق التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تفسير القرآن بأقوال التابعين حول هذه الطرق عندنا تنبيه مهم أتكلم عليه في أول الدرس الآتي إن شاء الله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 لعلني فصلت المعية تنقسم إلى قسمين معية عامة مع البر والفاجر والمؤمن والكافر وهو معكم أينما كنتم فهذا معناها قلنا العلم والإحاطة والاطلاع والمراقبة ومعية خاصة تكون مع من رضي الله عنهم وأحبهم وهم عباده المؤمنون المتقون فمعية نصر وتأييد وحفظ وكلاء ومعونه كيف يتم إحياء ليلة القدر يتم بأن يشغلها الإنسان بالطاعات ولا يشترط أن يشي الليل وأن يقومها من, من أول الليل إلى آخر الفجر لا وليلة القدر منتدة كما قال الله سلام هي حتى, تطلع. تطلع. سلام هي حتى مطلع الفجر فمنتدة إلى طلوع الفجر فمن وفق في تلك الليلة للتقرب إلى الله جل وعلا بطاع ومناجاته حصل له ذلك القيام ولا يشترط أن يقوم الليلة من أولها إلى آخرها وصل الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين نعف